ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من كطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيث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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نفير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير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 أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ ذُلْفَةٌ السَّيِّئَةُ أَسْجُوهُ الَّذِينَ كَسَرَ الوَثِيقَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرايتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين